إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد أيها الإخوة والأخوات أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوة مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز ثم أسأر الله تعالى أن يجزيكم أنتم جميعا خير الجزاء على حضوركم واجتماعكم حقيقة إن نجاح المخيمات ونجاح المحاضرات ليس فقط بجودة الترتيب والعناية والتهيئة إنما هو في الحقيقة يعتمد كثيرا بعد توفيق الله تعالى عليكم أنتم في حضوركم إخوة وأخوات فأسر الله تعالى أن يجزيكم خيرا على حضوركم واجتماعكم وتشجيعكم لإخوانكم ثم أسر الله تعالى أن يجزي الإخوة القائمين على هذا المخيم النشيط خير الجزاء وأسأل الله أن يجزي الإخوة الداعيمين لهم التي هي القطرية للأوقاف وغيرها أيضا ممن هم يدعمون مثل هذه النشاطات الطيبة كما أسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة الذين ألقوا القصيدة الأولى حول الحجاب والسفور وأن يجزي الشاعر جزاء الله خير أيضا على يعني ثنائه على أخيه وإن كنت حقيقة هنا لست شاعرا وإلا لكنت حاولت أن أكتب أبياتا يعني في الإجابة ما, ما ذكر لكني أكافئ أبياته بدعاء فأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما كتب صلاحا لنا جميعا وله في أنفسنا وذرياتنا وأسر الله تعالى أن يغفر لنا ما لا تعلمون وأن أن يغفر لنا ما تقولوا ولا يؤخذنا به وأن يسر الله تعالى علينا ما لا تعلمون أيها لحبه الكرام بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رجلا واحدا بعثه في أم في أمم متنوعة هذه الأمم التي بعث إليها عليه الصلاة والسلام كان منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأحجار كان منهم من يعبد عيسى عليه السلام من يعبد عزيرا عليه السلام بعث إلى أقوام متنوعين في نوعية كفرهم حتى كان بعضهم يعبد أشياء مضحكة قول برجاء العطاردي رضي الله تعالى عنه كنا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نعبد أحجارا يقول فسافرنا يوما ومعنا الحجر الذي نعبده نحمله معنا في خرج يعني في كيس يقول فكنا إذا نزلنا منزلا أخرجنا الحجر ووضعناه وسجدنا بين يديه يقول فاحتجنا يوما إلى حجر ثالث للقدر القدر له ثلاثة أحجار حتى تبع الحطب وتشعل النار يقول احتجنا إلى حجر ثالث فلم نجد فأخرجنا إلهنا الحجر ووضعناه وقلنا هو أدفأ له إذا اقترب من النار يدفون الإله حقهم حتى ما يصيبه البرد يقول فارتحلنا فصاح صائح من قومي وقال ألا إن ربكم قد ضل فلتمسوه الإله اللي تعبدونه ضاع ابحثوا عنه قال فركبنا كل جمل صعب وذلول نبحث عن إلهنا يبحثون عن ربهم يقول فبينما نحن نبحث إذ سمعت رجلا من قومي يصيح ويقول ألا إني قد وجدت ربكم أو ربا يشبهه قال فأقبلت فإذا قومي قد سجدوا عند صنم فأقبلنا فنحرنا عنده الإبل فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى مثل هذه الأنواع من, من الناس بعث وهو يراهم عليه الصلاة والسلام ما بين قوم في, في ظلم وفي بغي وفي عدوان يئد الرجل بنته خشية أن يصيبه العار منها ويقتل ولده خشية أن يطعم معه يأكل القوي منهم الضعيف وبعث عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء جعل عليه الصلاة والسلام يحاول أن ينقذهم من الظلمات إلى النور وكان كل واحد يسلم من أصحابه ما يرضى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الصحابي يبقى هكذا فقط لا إله الله محمد رسول الله من البيت إلى المسجد وانتهى كل واحد من أصحابه بمجرد ما يضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام ويبايعه يشعر مباشرة أنه جندي من جنود هذا الدين يبذل وقته وخبرته وعلمه وكل ما يملك في سبيل أن يعز الله تعالى به هذا الدين في سبيل أن يرفع الله تعالى به هذه الراية أقبل يوم من الأيام رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل التقى بواحد من الصحابة من هو هذا الصحابي؟ هذا الصحابي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى ودي نعمان ودي نعمان هذا هو الوادي الذي بين مكة والطائف وهو الذي عليه اليوم طريق الهدى الذي اليوم فيه بعض الاصلاحات طريق الهدى الذي بين الجبال الوادي الذي تحته هو ودي نعمان في قوم كانوا يعبدون الأصنام وما شابه ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة إليهم يدعوهم إلى الإسلام وصل هذا الصحابي إليهم دعاهم إلى الإسلام لكنهم كانوا نشأوا على عبادة أصنام وضلال فلم يلتفتوا إليه فرجع الصحابي إلى المدينة واحد منهم جعل يفكر قال طيب يا جماعة الآن هذا الرجل يقول أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر وأنها حجار لا تدفع عن نفسها غائط الطير لو, لو وقف عليها ولا تدفع عن نفسها أذ الغبار الذي يمر بها كيف نحن نأتي إليها نطلب منها كشف الضر وجلب النفع وشفاء المريض و و وإرجاع الغائب كيف فركب ناقته ومضى من لحظته يمشي حتى وصل إلى المدينة لاحظ خرج من الطائف حتى يصل إلى المدينة ربما قطع أكثر من 600 أو 700 كيلو يعني يحتاج إلى قريب من الشهر حتى يقطعها يصعد به جبل ويهبط به واد حتى وصل إلى المدينة. الرجل أول مرة في حياته يدخل إلى المدينة. جعل يتلفت يا جماعة أين محمد بن عبد المطلب؟ أين ابن عبد المطلب؟ قالوا ابن عبد المطلب في المسجد. مضى الرجل وأناخ ناقته عند المسجد وعقلها ثم دخل المسجد وجعل يصيح يا ابن عبد المطلب يا ابن عبد المطلب يقول الراوي راوي الحديث يقول دخل رجل نسمع دوي صوته ولا ندري ما يقول نسمع ضجه له صراخ ونحن ما نفهم ماذا يقول من, من شدة صراخه وتداخل كلامه بعض في بعض يا ابن عبد المطلب يا ابن عبد المطلب يقول فإذا به يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال له قائل ما تريد قال أريد ابن عبد المطلب قال هل ترى الرجل الأبيضة الأحمر الجالس هناك قال نعم قال هو ابن عبد المطلب أقبل هذا الرجل يتخطى الصفوف حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس حوله ثلاثة وأربعة من الصحابة بجانبه فالرجل مع المشوار الذي مشاه نسي أين هو الذي أشار إليه فقال أيكم ابن عبد المطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم ها أم فأقبل إليه قال أنت ابن عبد المطلب قال نعم قال أنت الذي تزعم أنك نبي قال نعم قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك علي أنا سأسألك عدد من المسائل وأشد عليك في الكلام لا تغضب علي قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل ما بدالك؟ قال يا ابن عبد المطلب من رفع السماء قال الله قال فمن بسط الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم مستغرب من الأسئلة طيب اش دخل هذه في الموضوع قال الله قال فمن نصب الجبال قال الله قال فأسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال آه الله بعثك إلينا رسولا يقول راوي الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فلما سأله هذا السؤال جلس من عظم القسم قال اللهم نعم قال فأسألك بالذي أرسلك ما يحتاج يعيد عليه السماء والأرض خلاص اتفقنا أنه الله قال فأسألك بالذي أرسلك آه الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة قال نعم قال أسألك بالذي أرسلك آه الله أمرك أن تأمرنا أن نترك عبادة الأصنام التي يعبدها أباؤنا وأن نعبد الله وحده لا شريك له قال اللهم نعم قال فأسألك بالذي أرسلك الله أمرك أن تأمرنا أن نؤدي زكاة أموالنا أن نصوم رمضان وجعل يعدد أركان الإسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وسلم يقول نعم نعم نعم فلما انتهى من مسائله قال فأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني بكر ابن سعد قبيلتي رسول قومي إليك وسأعمل بما أمرتني به وأترك ما نهيتني عنه وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله سأعمل بما أمرتني به وأترك ما نهيتني عنه أدخل الجنة قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال الرجل الله أكبر الله أكبر وولى النبي عليه الصلاة والسلام ظهره ومضى ومن شدة مشيه وسرعته في المشي عليه عمامه وله جديلتان في شعره شعره طويل وقد جعله جديلتين كعادة الأعراب. فمع شدة مشيه السريع الجديلتان تقفزان من خلفه من شدة مشيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه وقال أفلح أفلح أفلح ذل عقيستين ما تذكر اسمه؟ قال أفرح أفلح ذل عقيستين. العقيصتان هما الجديلتان جديلتا الشعر. قال أفلح ذل عقيستين إن صدق جاء الرجل إلى ناقته. وركبها يقول الراوي وضربها برجله وحل عقالها وهي تقف من شدة العجلة ما عنده وقت يبدأ يحل عقالها الذي ربطها به يقول ضربها برجله فك العقاله قائمة ومضى حتى وصل إلى قومه هر الرجل يا جماعة ما حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة ولا جلس معه في درس ولا جلس مع الصحابة وعلموه يعني كيف تدعو إلى الله وحمل هم الدين مجرد وقوف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ربما في موقف لم يتجاوز وقتا يسيرا عدد من المسائل ورجع أول ما وصل إلى قومه ربما كان في ذهابه أكمل شهرا أو أكثر وفي رجوعه كذلك أول ما وصل إلى قومه أقبل إليه أبوه قال مرحبا يا بني قال يا أبتي إليك عني فلست منك ولا أنت مني قال لما يا ولدي لما قال قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قال ديني دينك قال فذهب واغتسل وتعال حتى أعلمك الإسلام ماذا يعلمه يا جماعة لن يشرح لها المواريث ولا أحكام الزكاة ولا أحكام المساقاه والمزارعة ولا نعطيه درسا في التيمم والاغتسال سيعلمه الأربع معلومات اللي حفظها من النبي عليه الصلاة والسلام أنا ما أستطيع أني أحفظ الصحيحين وأحفظ القرآن أجي أبلغك يا أبي أنا حافظ أربع معلومات أبلغك إياها الله تعالى سيسألني عما أملكه من علم لن يسألني عن الأشياء التي أنا فاقد لها قال تعال حتى وعلمك الإسلام طيب أي إسلام تعلمه؟ الذي تعلمته. اغتسل أبوه وجاء إليه قال يا أبيتي تشهد ليلة الله والحمد للرسول الله تقيم الصلاة تؤتي الزكاة في رمضان تترك عبادة الأصنام التي يعبدها أباؤك خلاص خلاص وذهب أقبلت إليه زوجته قالت مرحبا والرجل مضى له قرابة الشهرين أو ثلاثة غائبا عنها وقد اشتد شوقه إليها وحاجة الزوج إلى زوجته قال إليك عني فلست منك ولا أنت مني قالت لما قال قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قالت ديني دينك قال فاذهبي واغتسلي وتعالي حتى وعلمك الإسلام مضت المرأة فلما مشت خطوات رجعت إليه قالت يا ضمام قال نعم قالت أما تخشى على صبياننا من ذي الشرى ذو الشرى صنم يعبدونه كانوا يزعمون أو الشيطان يوحي إليهم أنك إذا تركت عبادة هذا الصنم يصيبك بأمراض في أولادك أمراض في نفسك يصيبك بأنواع من المصائب فالمرأة تقول نخشى على الصبيان الصغار من الصنم أما تخشى على صبياننا من ذي الشراء قال إني ضامن لك ألا يضرك بشيء اذهبي واغتسلي فجاءت ودخلت في الإسلام يقول في الحديث وهو في صحيح البخاري يقول فما غابت الشمس ذلك اليوم وفي قومه أحد كافر شوف اللي يحمل هم الدين صح يقول ما غابت الشمس ذلك اليوم ما جاء الرجل وقال يا جماعة خلوني أرتاح أنا والله لسه جاي وراكب بعير ومتعب ويبغى لي أرتاح أعطوني فرصة يومين أريح نفسي وشوف عيالي بعدين أدعو إلى الإسلام لا الرجل وهو على بعيره وتعلم بالتعب الذي يصيب الذي يركب على البعير يعني ربما كان راكبا على البعير ما لا يقل عن 20 إلى 50 إلى 100 كيلو يعني لمدة ربما 10 ساعات أو 12 ساعة ومع ذلك وصل وعنده هم أكبر من التعب الذي يشعر به وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام أقبل فما غابت الشمس ذلك اليوم وفي قومه أحد كافر الصحابة رضي الله تعانى عنه كان أحدهم إذا مد يده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وضع كفه في كفه وأعلن دخوله في الإسلام خلاص يخلع ثياب الجاهلية همه الذي يعيش يتغير نوعية طعامه الذي يأكله تتغير نوعية لباس الثيابة تتغير نوعية وجهه يا أخي تتغير الفاظه تتغير الإسلام يغير فيك كل شيء حتى نوعية طعامك الذي تأكله هناك أشياء حلال وأشياء حرام ليس كلما اشتهت نفسك شيئا أكلته نوعية لباسك نوعية تفصيل الثوب لا يجوز أن تتشبه فيه في النساء لا يجوز أن يكون تحت الكعبين لا يجوز أن تلبس الحرير وجهك نوعية وجهك وشكلك الإسلام الذي يتحكم فيه لا يجوز أن تحلق لحيتك ينبغي أن تحف من شاربك لا يجوز أن, تنف... أن تنمي صحواجبك شوف كيف الإسلام يتحكم فيك تحكما الصحابة كانوا إذا دخلوا في الإسلام مباشرة يخلع ثياب الجاهلية ويشعر أني مولود جديد في الإسلام الهم الذي أعيشه ليس كالهم السابق زوجتي وأولادي وأبني بيتا وأشتري مزرعة لا صار أعظم هم عندي الآن ما هي البصمة التي سأضعها الإسلام وكانوا يتنافسون أقبل مرة مجموعة من فقراء المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله قال نعم قالوا يا رسول الله جئنا إليك نشتكي من الأغنياء عجبا يشتكون من الأغنياء نعم يشتكون من الأغنياء لماذا يشتكون من الأغنياء هل منعهم الأغنياء حقوقهم هل منعوهم أموالهم هل قصروا عليهم في الزكاة هل لأن بيوت الأغنياء أجمل من بيوتهم أو أن أطفال الأغنياء أكثر تنعوا من أطفالهم أو لأن أطفال الأغنياء يخرجون إلى الطريق ومعهم أطعمه ولباس ليس عند الفقراء فهم أصابهم في نفوسهم شيء من الغيرة قالوا يا رسول الله جئنا إليك نشتكي من الأغنية قال وماذاك؟ قالوا يا رسول الله إن إخواننا الأغنية اسمع الشكوى وانتبه إلى التنافس قالوا إن إخواننا الأغنية يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويجاهدون كما نجاهد بلال يشتكي وعمار يشتكي وأبو ذر يشتكي وسلمان يشتكي يشتكون من أبي بكر من عبد الرحمن بن عوف من طلحة يا رسول الله هؤلاء الأغنياء الصالحون يصلون ويصومون ويجاهدون كما نجاهد طيب إيش المشكلة؟ قالوا لكن يا رسول الله عندهم فضول أموال فيتصدقون ولا نجد ما نتصدق الفرق بيننا وبين رسول الله عندهم أموال هم يتصدقون فسبقون في هذا الباب يا رسول الله لازم نكتدبر لنا حلا كيف يسبقنا الأغنياء لاحظ ليس فق... بل يا جماعة ذكروا أن بعض هؤلاء الفقراء كان يذهب ويحتطب ويبيع ليتصدق فقال صلى الله عليه وسلم أوما جعل الله لكم شيئا تتصدقون به قالوا من أين يا رسول الله يعني الواحد ما يكاد أن يجد طعاما يسد به جوعة أولاده نتصدق نتصدق من وين فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيئا إذا فعلتمو سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم قالوا بلى قالت تسبحون في دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين وتحمدون ثلاثا وثلاثين وتكبرون ثلاثا وثلاثين في رواية أنه أمرهم أن يتموا المئة بقولهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال فإنكم إذا فعلتم ذلك سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم فرح الفقراء بذلك وكانوا به مستبشرين ومضوا من لحظتهم حتى أقبلوا إلى الصلاة ولما صلوا والتفت أبو بكر والتفت عبد الرحمن بن عوف والتفت طلحة فإذا بلال يسبح ويهلل وإذا سلمان كذلك وإذا أبو ذر كذلك سألوهم قالوا ما الخبر قالوا والله هذا ذكر علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام أن نحن نسبح بعد الصلاة ونقول كذا وكذا فبدأ الأغنياء يسبحون كتسبيحهم صار أبو بكر يسبح وعبد الرحمن يسبح وطلح يسبح ففات الأمر على الفقرة عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إن إخواننا الأغنياء سمعوا بما أخبر تنابه ففعلوا مثلنا شوف التنافس في الخير فعلوا مثلنا يا رسول الله علمنا شيئا آخر علمنا أيضا شيء جديد فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بمعنى أن هذا الفضل الذي فضلهم الله تعالى به عليكم هذا فضل الله لا أستطيع أن أمنع المال من أن يأتيهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأخوة الأخوات لا يحتقر أي عمل يعمله أي واحد من الصحابة ما دام فيه بصمة لهذا الدين ما دام فيه نفع للدين لا يحتقر أي عمل الإسلام يا جماعة بل الجيش كما أنه يحتاج إلى القائد يحتاج إلى الذي يجمع المتاع الساقط إن كان في الساقه كان في الساقه وإن كان في القيادة كان في القيادة وإن كان في الحراسه كان في الحراسه المسجد كما أنه يحتاج إلى الإمام كذلك يحتاج إلى عامل النظافة لأجل أن ينظفها ولأجل أن يصلح ويحتاج إلى من يصلح المقرفون من يفتح المسجد ويغلقه البيت الكبير كما أنه يحتاج إلى مهندس يعمل التخطيطات كذلك يحتاج إلى من يعمل الخلطة ويصلح ويعدل أثناء البناء كل واحد في الإسلام يستطيع أن يضع له بصمة مهما صغرت كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يجلس في المسجد وكان هناك أمه سوداء هذه الأمة أحيانا يعني والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع مع أصحابه تأتي هذه الأمة وتدخل بكل هدوء الأمة ما عندها قدرة تأتي وتحفظ أحاديث مثل أبي هريرة وليس عندها قدرة أن تأتي وتكتب الأحاديث مثل عبد الله بن عمر وليس عندها قدرة أن تحمل السلاح وتجاهد وتقود الجيوش مثل خالد بن الوليد ما عندها هذه القدرات وليس عندها قدرة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وهو رفيقي في الجنة فتقوم وتقول علي مئة من الإبل بأحلاسها وأقتابها هي ليست عثمان ما عندها القدرة طيب إذا أنت تقدرين على إيش البصمة التي تضعينها الإسلام ما هي أنا أستطيع أن آتي إلى المسجد الذي يجتمع فيه هؤلاء الصالحون وأجمع ما في المسجد من أذى بس هذا مهم نعم أيضا مهم للإسلام ما الذي يمنع وما أدراك ربما كان هذا العمل الذي تعمله بإخلاصها لله تعالى خيرا من أعمال عظيمة يعملها غيرها ذكروا أن أحد الملوك العظمى أراد أن يبني مسجدا قالوا فكتب لوحة قبل ما يبدأ في بناء المسجد كبر كتب هذا المسجد مسجد فلان ابن فلان بني على نفقته الخاصة وبدأوا في بناء المسجد ومنع من أن يوضع في هذا المسجد لبنه أو أن يقرب إليه ماء أو أن يعمل فيه أي أحد دون أن يأخذ أجرا على ذلك حتى ما يشترك معه أحد في الثواب فرأى في ليلة من الليالي أن ملك نزل من السماء ومسح اسمه من على اللوحة المكتوبة عند المسجد وكتب اسم امرأة استيقظ في الصباح وأرسل بعض من عنده قال اذهب وانظر إلى المسجد فذهب وجاء قال لا طويل العمر اسمه كلا يزال موجودا فلما كانت الليلة الثانية الرجل أيضا حصل الشيء نفسه نام سيقف في الصباح تأمل فإذا قد نزل ملك من السماء وقد حذف اسمه وكتب اسم أمرأة الاسم نفسه الذي كتب البارحة تعجب الرجل وأرسل واحد من عنده قال لا والله نفس الاسم موجود اسمك كانت الليلة الثالثة وراء المنظر نفسه فلما تكرر عليه ذلك حفظ اسم المرأة ثم أمرهم أن يطلبوها في كل البلد قال دبروا لي امرأة بهذا الاسم ما لبثوا ساعات إلا وجاءوا معهم بعجوز ضعيفة وقفت بين قال أنت فلانة بنت فلان قالت نعم أنا ماذا فعلت لماذا تقبضوا عليه قال أنت ماذا قدمت للمسجد قالت والله ما أذكر أني قدمت شيئا وقد منعت يعني أنت منعت من أن يقدم كل شيء ثم أنا أيضا امرأة فقيرة ومسكينة ما عندي شيء قال بلا أنت قد قدمت للمسجد شيئا ماذا فعلت؟ قالت والله أيها الملك ما فعلت شيئا قال تذكري قالت أذكر أني خرجت يوما في حاجة فمررت بالمسجد فإذا أحد الخيول التي ينقل عليها اللبن اللبن الذي يبنى به المسجد عطشان وقد أهمله العمال وربطوه بعطشه وهو قد أخرج لسانه ويكاد أن يهلك من شدة العطش قالت فنظرت فإذا دلو ماء فأخذت الدلو ومشيت إليه ووضعته بين يديه وشرب وذهبت قال أنت فعلت ذلك لله فتقبله الله منك وأنا فعلت المسجد لغير الله فلم يقبله الله مني وأمر أن يمحى اسمه وأن اسم هذه المرأة الضعيفة فهي مع صغر عملها إلا أنه لما, لما وافقه إخلاص وصدق مع الله تعالى نفع ورفع فهذه المرأة الضعيفة كانت تدخل إلى المسجد النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه في مجلس مبارك ربما المرأة أيضا ليست طالبة علم تأتي وتستمع كانت المرأة تدخي تأتي وتدخل وتقوم المسجد تحمل قد يكون فيه مسواك واقع على الأرض قش واقع على الأرض شيء من الأذى تحمله وتخرج تكرر هذا منها مرة ومرتين وثلاث وأربع والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يراها ثم فقدها ومر يوم ويومان وثلاثة فقد المرأة اعتاد عليه الصلاة والسلام أن يراها كل ثلاث أربع أيام ففقدها فسأل أصحابه قال أين أراها المرأة التي كانت تقم المسجد أين الأمه السوداء التي كانت تقم المسجد قالوا يا رسول الله ماتت ماتت قال ماتت قالوا ماتت, قالوا ماتت قال لمن لم تؤذنوني كيف واحد يموت من المسلمين في المدينة ولا تخبروني عنه لأصلي عليه لما لم تؤذنوني بذلك؟ قالوا يا رسول الله إنها ماتت بليل فكر هنا أن نوقظك المرأة ماتت بالليل وتعلمون في السابق إذا مات الميت. ليس مثل اليوم ممكن يضعون في الثلاجة يوما ويومين حتى يأتي مسافر ليصلي عليه من أهله أو ولده يعني كان الميت لابد يجهز بسرعة مع حرارة المدينة أيضا قالوا ماتت بليل فجهزناها وكرهنا أن نوقظك صعب نأتي بالليل هي أبو بكر حتى نوقظك لتصلي عليه أو هي عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا زبير أم رأى يا رسول الله عادية ومسكينة أي واحد يصلي عليه وينتهي موضوعها إنها ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك فقال صلى الله عليه وسلم لا لا دلوني على قبرها فأمسك بيده عليه الصلاة والسلام ومضوا به حتى أوقفوه على قبرها فجعل قبرها بينه وبين القبلة وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وكبر عليها أربعا صلى عليها صلاة الجنازة ثم قال إن هذه القبور مملوئة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم لاحظ هذه المرأة يا جماعة لم تشارك مع المسلمين في قتال ولم تبني مسجدا ولم تتبرع لبناء مسجد ولم تكتب الحديث ولم يعينها النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا ولم يرسلها, إلى لم يرسلها عليه الصلاة والسلام إلى اليمن كما أرسل معاذ بن جبل ولم يرسلها إلى المدينة في أول الدعوة كما فعل ممصر بن عمير ما فعلت أي شيء سوى أن بصنتها أن الله تعالى وفقها أن تأتي وتقوم المسجد طيب ما دام أن الإسلام كذلك اليوم ما الذي ينبغي أن نقدمه نحن في الإسلام اليوم أيها الإخوة والأخوات والله والله لا يوجد دين اليوم أبدا أقوى ولا أسرع انتشارا من الإسلام لا يوجد دين اليوم أقوى ولا أسرع انتشارا من الإسلام ولا لا أقوله حماسا فقط للدين لأنني مسلم كلا بل مبني والله على عدة سفرات سافرت إلى عدد من دول أوروبا نظرت في كثير مواقع الانترنت قابلت عددا من القساوسة حتى خلال أربع خمسة أشهر الماضي ذهبت إلى عدد من الدول وأقابل بعضهم وكانوا متهولين من قوة انتشار الإسلام والله لو أن دينا آخر يصيبه اليوم ما يصيب الإسلام من حرب عسكرية وحرب أمنية وحرب إعلامية وغير ذلك لكان مات من زمان انظر إلى الشيوعية مع قوتها وثلاثة سبعين سنة وتحتضر انظر إلى غيره من الأديان بينما من الإسلام لا يزال ظاهرا كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى في الأمور الاجتماعية في الأحوال الشخصية أحكام الطلاق الزواج إلى آخره ودين الحق في الأمور الاعتقادية ليش؟ ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين النصراني واليهودي والبوذي والهندوسي وعلى جميع هذه الأديان بل إذا تأملت وجدت أن الأديان الأخرى أهلها اليوم أصبحوا فقط مجرد مسميات أنهم ينتسبون إليها وإلاهم في الحقيقة لا حقيقة لهم في انتسابهم إليها يعني الآن يا جماعة النصارى مثلا أنا كنت في بريطانيا قبل ثلاثة أشهر تقريبا لما ذهبت إلى هناك كنت متوقع أن الأسئلة التي سيسألني الشباب المسلمون هناك خاصة المبتعثين العرب من دول الخليج وغيرها كنت متوقع سيسألني أسئلة معينة عن نقاش النصارى ما يتعلق بذلك أو أكل لحوم الذبح النصارى والزواج منه وما شابه ذلك فإذا معظم الأسئلة عن الإلحاد قلت يا شباب إلحاد أنتم بلستم في في روسيا روسيا صح لا يزال فيها بقايا الملحدين لكن أنتم في بلد النصراني والأعلام وتمشي في الطرق وتجد الكنائس وعليها صورة عيسى مصلوبا كما يزعمون فكيف يعني تسألون عن الإلحاة قالوا يا شيخ معظم الذين عندنا الآن نناقشهم من مدرسين وطلاب معظم هؤلاء هم ملحدون لماذا يا جماعة تحولوا ملحدين لأنهم لم يعودوا يقتنعون بالدين النصراني فخرجوا منه ولم يتيسر لهم من يدعوهم ويوضح لهم الإسلام أو لم ينتصروا على أنفسهم بالدخول في الإسلام وبالتالي صاروا كالكشات التي خرجت من من قطيعها وصارت عائرة بين بين الغنم ما تدري أين تذهب وصار الواحد منهم ما يدري ماذا يعتقد وأسقط فكرة موجودة في التاريخ هي فكرة هي فكرة الإلحاد ومعها أيضاً نصرانية إلى غير ذلك أذكر أن واحد من الشباب اتصل بي قال يا شيخ في كنت في أحد البلدان في أوروبا. قال يا شيخ معنا شخص فرنسي وأشغلني ويسألني عن الإسلام وأحياناً يسب الإسلام وأحياناً يمدح الإسلام الرجل يعني متلبس عليه الأمر. قلت طيب تعالوا لي غدا أنا كنت أدرس هناك. قلت تعالوا لي في في بريك يعني في في فرصة قبل الظهر ساعة تعالوا ناقشه. جاء هذا الشاب أحد الشباب من الخليجيين وجاء ومعه صاحب هذا. فابتسمت وجهه وتلطفت معه وحاولت أن أرحب به يعني الترحيب الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرحبه بالناس ما هو الإسلام أمرنا بذلك ثم جلس فقلت له طيب أنت إيش تعرف عن الإسلام قال الإسلام كذا وكذا وبدأ يذكر بعض الأمور التي ربما يسمعها في الإعلام قلت أنا سأسألك سؤالي قال نعم قلت السؤال الأول هل سمعت في حياتك كلها خلال التاريخ أو الآن أن عالما أو قسيسا من قساوسة النصارى تحول مسلما قال ياس. قلت أكيد قال نعم كثير كثير عندهم مواقع في الانترنت عندهم برامج في التلفزيون عندهم كتب كثير وأنتم تعلمون ذلك كثير من القساوس يتحولون مسلمين قلت ممتاز طيب هل سمعت في حياتك كلها أن عالما أو شيخا أو داعية من دعات المسلمين تحول نصرانيا قال ها لا قلت لماذا وهذه ترى حجة جماعة على كل أحد إذا قلت ليش لماذا أنتم علماءكم يتحولون مسلمين ليس عامتكم بل علماءكم ونحن علماء ما يتحولون نصارى ليش لماذا واي قال اللهم عيد انتنا قلت طيب خذ السؤال الثاني قال نعم قلت أنتم الصلاة كم مرة عندكم في اليوم قال لا عندنا الصلاة في الأسبوع مرة واحدة يوم الأحد في الكنيسة قلت ممتاز كم عدد الحضور في الكنيسة؟ قال قليل جدا الحضور في الكنيسة قليل جدا قلت كم يعني؟ قال قليل قليل, قليل قلت طيب نحن الصلاة عندنا كم مرة؟ قال أنتم الصلاة عندكم خمس مرات يوميا قلت كم عدد الحضور في المسجد؟ قال كثير قلت لماذا؟ لماذا نحن الصلاة عندنا خمس مرات يوميا والحضور كثير وأنتم الصلاة مرة واحدة في الأسبوع بس والحضور قليل ليش؟ مع أن الصلاة عندهم يا جماعة ترى ليست صلاة الصلاة يعني ساعة صدر يعني يعني الصلاة عندهم يأتون يدخلون الكنيسة ويجلسون على كراسي وطاولات وممكن يدخل معه وجبة ماكدونالدز عادي يدخل معه عصير عادي ويأتي ويجلس هو صديقته وثم بعد ذلك يشغلوا موسيقى خفيفة ويقرأ عليهم البرست القسيس يقرأ عليهم شيئا من الانجيل خمس أو عشر دقائق ثم يغلق الانجيل الله يقبل منه منكم صليتوا اطلعوا والله لا فيها توضأ وأمسك سرع عند الحمامات امسح الخفين الفرش أحيانا غير نظيف المكيفات خربانة المسجد حر تطلع تجد انعالك مسروقة هذا كله غير موجود عندهم في صلاتهم يعني ما في أي نوع من المشقة والتكليف والتعبط ومع ذلك ما يحضرون قلت له ما الذي يجذبنا إلى المساجد وأنتم ما في شيء يجذبكم إلى الكنائس ليش؟ قال والله ما أدري بصراحة قلت لأن الإسلام هو الحقيقة الإسلام هو الشمس المشرقة ال الذي الذي يسب الإسلام كالذي يلتفت إلى الشمس ويبصق عليها ثم لا يلبث أن يعود بصاقه على وجهه الذي يريد أن يقف ضد الإسلام هذا يقف ضد قوة ربانية يا جماعة كما أن الله تعالى لما أنزل القرآن تكفل بحفظه فقال سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون كذلك الإسلام رب العالمين أنزله وتكفل هو بنشره وحفظه وإظهاره لم يكله إلي أنا وأنت أو إلى قوتي وقوتك وعملي وعملك يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ويقول الله جل في علاه يريدون ليطفئ نور الله بأفوائهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويقول الله سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ويقول الله جل وعلا و وكان حقا علينا نصر المؤمنين ويقول الله سبحانه حتى إذا سيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء أنت لما لما تعمل ضد الإسلام قاعد تعمل ضد رب العالمين. والله لا يغلب النمغالب الغلابي مهما عملتم سوف تغلبون. قلت الإسلام له بريق يجذب الناس إليه مهما عملتم لرده. أنا أدعوك الآن أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أعطني فرصة أفكر. قلت أنت مقتنع الآن بالإسلام؟ قال نعم. قلت طيب مدى مقتنع بالإسلام؟ ليش ما تدخل؟ قال أعطني فرصة وما إيش. فدعوت له ومضى كان هذا الكلام يوم الثلاثاء والله يا جماعة لما جاء يوم الجمعة وصلينا الجمعة تفاجأت أنهم صلي معنا وقد دخل في الإسلام وليس هذا فقط في ألمانيا في عام 2006 وهذه تقارير مسؤول عنها في ألمانيا في عام 2006 دخل في الإسلام رسمياً ليس اللي دخل في الإسلام دون أن يسجل عند الدولة أني أسلمت لا هؤلاء أعداد أكبر دخل في الإسلام رسميا ممن أحصتهم الدولة ونشرتهم في المواقع الرسمية في عام 2006 دخل في الإسلام في ألمانيا أكثر من أربعة آلاف شخص خلال سنة واحدة 2006 هذا الذي نشرته الدولة بالله عليك كم عدد الذين دخلوا في الإسلام دون أن تنشرهم الدولة وهناك الجواز عندما فيه مسلم ولا نصراني إلى اسمه خلاص وبالتالي يدخل في الإسلام عبر الإنترنت يدخل في الإسلام عبر كتاب قرأة يدخل في الإسلام ما ليس شرطا أن تعلم به الدولة أنا أجزب من العدد أكبر من ذلك بكثير أنت الآن لما تخدم هذا الدين أنت تخدم دينا هو أقوى وأسرع لا ديان انتشارا من غير نقاش أبدا كنت في ألمانيا في رمضان الماضي وصليت بهم التراويح في, في مسجد كان كنيسة وكانت صلاتي بهم هي ثاني صلاة في هذا المسجد وقال لي الشباب معي قالوا يا شيخ عندنا في هذا المسجد هو ضمن عشرين كنيسة كلها عرضت للبيع عندنا في ألمانيا وسموه بدار السلام قالوا بعضها يا شيخ تباع تحول إلى مستودع بعضها سوبر ماركت بعضها تحول إلى أي, أي شيء يقول ونحن اشتريناه وحولناه إلى مسجد إذا الكنائس بعد فترة يبيعونها هل عمركم بالله عليكم يا جماعة بني مسجد ثم قلنا بعد فترة والله يا أخي ما نحتاجه يهدموها المسجد لا. عادة المساجد ماذا يحصل لها بعد سنتين ثلاث أربع ماذا يقولون الناس والإمام يحتاج إيش توسعة صح؟ يحتاج توسعة ثم يأتي يأتون ويضعون مظلات في الحوش ثم بعد ذلك يسقفونها ثم يشترون الأرض اللي في الخلف ثم يهدمون بيت الإمام ويضعونها ضمن المسجد ما في مسجد يبنى ثم نقول في النهاية والله يا أخي ما احتجنا إليه إلا كل المساجد إما أن يهدم ويبنى مرة أخرى أوسع أو أن تشترى الأراضي الذي حوله وتوسع ولا تزال أعداد المساجد تزيد شيئا فشيئا ولكنا سيست كذا ليش لأن هذا الدين قال الله عنه ليظهره على الدين كله. يجمع هذه العقيدة إذا اعتقدتها تجد أنك تعمل لهذا الدين بكل قوة كما قال الله فتوكل على الله ليش يا ربي إنك على الحق المبين ما لا يكون عندك شك في دينك إنك على الحق المبين يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يمر في طرقات مكة ويرى خباب يعذب ويرى بلالا يضرب ويرى سمية وزوجها وابنهما وهم مربوطين على على على جذوع النخل ويضربون بأنواع العذاب ومع ذلك يمر عليه صل الله عليه وسلم جبل يمشي على الأرض مقتنع عن هالدين بينتصر ينتصر وأنت ما عندك مسلمين الآن إلا, إلا قرابة العشرة أو خمستاعش ومنهم نصفهم الآن يعذبون نعم بينتصر هالدين لأن لن ينتصر بقوتك يا بلال ولا بقوتك يا سمية ولا بقوتي أنا اللي بينصره رب العالمين ويأتي لي خباب يوما وقد تفلت من العذاب وظهره يسيل دما يقبل خباب ما يستطيع أن يمشي قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا خباب والله ليتمنا الله هذا الأمر يتم هذا الأمر ترانا معذبين نعم لأن يتمام هذا الأمر ليس بقوتك ولا قوتي يا خباب لا هذا بقوة رب العالمين فوق قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون أصبر خباب ولكنكم تستعجلون عدي بن حاتم لما جاء كما في صحيح مسلم وفي مسند أحمد جاء مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ليدخل في الإسلام هو ما جاء بيدخل في الإسلام جاء يعني يأخذ العهد من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم الشاهد أول جلسة جلسها النبي صلى الله عليه وسلم مع عدي قال يا عدي وعدي سيد قومه عدي بن حاتم الطائي سيد قومه وكان عدي نصرانيا وكان يرى أنه على دين كما أن النبي صلى الله عليه وسلم على دين أنه ليس مثل القريش يا عبد أصنام لا أنا على دين سماوي يرى أنه أحسن من قريش فأقبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي قال نعم قال هل أتيت الحيرة حيرة مدينة بالعراق قال ما أتيتها وقد عرفت موضعها قال يا عدي والله لإن طالت بك حياة عدي الآن كافر يقول أن كافر ولا مسلم الإسلام بنتصر والله لإن طالت بك حياة لا ترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تأتي إلى الكعبة فتطوف بها ما تخاف إلا الله ولا ترين الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا وفضة ما يجد من يأخذهها من كثرة المال عند المسلمين ووالله لا تفتحن كنوز كسرى ولا تنفقن أمواله في سبيل الله هذه عدي ضربت رأسه قالها كسرا بن هرمز، أنت متأكد من الاسم؟ يمكن واحد في قريش اسمه الحاكم والهشام ويدلعونه هل كسرة؟ هذا كسرة بن هرمز قال كسر ابن هرمز هل الرجل العظيم الذي تراه في فارس الذي يهتز الناس من خوفه والله لا تفتح بلاده ولا تنفق الناماله في سبيل الله يقول هالكلام يا جماعة بكل ثقة وإلى الآن مكة المسلمون فيها يعذبون ما بعد فتح مكة ويقول والله لو يتمنا الله هذا الأمر ولما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق مع أصحابه يضرب كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري يضرب فإذا التمع الشرار قال الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام الله أكبر أوتيت مفاتيح فارس الله أكبر أوتيت مفاتيح صنعاء والله إني أنظر إلى أبواب صنعاء كأنياب الكلاب بيضاء من مكان هذا فأما المؤمنون فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وأما المنافقون فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا لذلك أنا أقول يا إخواني أنت إذا اقتنعت بقوة هذا الدين سوف تضرب بفأسك في هذا الدين وتعمل لهذا الدين ولا تلتفت إلى شيء أبدا اسأل نفسك هل أنا على الأقل مثل خالد أنا مثل عمار أنا مثل أبي هريرة في العلم أنا مثل خالد من الوليد في جهاده أنا مثل هذه المرأة التي تقوم المسجد أنا ما هي البصمة التي عملتها لهذا الدين يعني ما هو التأثير الذي أثرته أنا للإسلام إلى الآن بل يا إخواني حتى ما يقع من مصائب على الإسلام هي في كثير من الأحيان في نفع الإسلام وليس في ضرره لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. كانت قريش تقف هكذا عند أبواب مكة أي واحد يريد أن يدخل إلى مكة تقول له إلى أين إذا قالوا والله أنا جئت أريد أني أدخل في الإسلام قالوا انتبه من الإسلام وضربوه وطردوه إذا كان جاء لمكة لأي حاجة قالوا أجل اسمع قال نعم قالوا انتبه ترى في واحد في مكة هذا واحد ساحر ولا يسحر عقلك ويخوفونه جاء الطفيل بن عمرو الدوسي يدخل مكة سيد من سادة قومه جاء بيدخل إلى مكة قالوا من أنت؟ قال الطفيل بن عمرو الدوسي قالوا أن سيد دوس؟ قال نعم قالوا سمعت بواحد واحد ساحر في مكة اسمه محمد بن عبد الله قال لا قالوا إذا انتبه ترى هذا الساحر هذا لا تسمع منه كلمة والله إن سمعت من كلمة ليفسدن عليك عقلك يقول فما زال يخوفونني حتى حشوت الكرص في أذني سد أذنه بالكرسف دخل رأ النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه منظره ورزانته وسكونه في صلاته نزع القطن وجاء إذا هم عملوا دعاية للنبي صلى الله عليه وسلم عملوا له دعاية وهم لم ينتبهوا إلى ذلك وجاء ودخل في الإسلام. واحد من الزملاء يحدثني يقول إنه رأ في الحج رأ في الحج اثنين شباب أميركيان. يقول فقلت لهم أنتم نحن عادة إذا رأينا شخصا أوروبيا مسلما عادة أول سؤال تسأله ماذا تقول له كيف أسلمت أعطني قصة إسلامك فقال لهم السؤال المعتاد كيف أسلمتما فالتفت أحدهم إلى الآخر وضحك قالوا والله أسلمنا على يد بوش قال ها كيف قال والله سبب دخولنا في الإسلام بوش قال كيف سلمتم على يد بوش قالوا كنا من شباب الشوارع في أمريكا لا نلتفت إلى دين ولا نلتفت إلى شيء أبدا يتعلق بالأديان لا نصرانية ولا إسلام ولم يكن همنا إلا المخدرات والفواحش ونعيش حياتنا نأكل ونشرب وننام وإن دخلنا الانترنت نظرنا فقط إلى محرمات وأمور إن تابعنا القنوات لتابع أشياء فيها نوع من الاستمتاع الأديان نحن قد تركناها جانبا وفعلا في ناس ما سمعوا عن الإسلام أبدا يقول فلما وقعت أحداث 11 سبتمبر وقام بوش وتكلم خطب خطبة ثم قال فيها مرة أو مرتين كلمة إسلام يقول نحن أمريكان ولغتنا إنجليزية كل الكلام الذي قاله بوش فهمناه إلا كلمة إسلام هذه ما معناها؟ يقول فالتفت إلى الذي بجانبي قلت ما معنى إسلام قال والله ما أدري هذه كلمة جديدة عليه ما أخذناها ما معنى إسلام والله ما أدري ما معنى إسلام وفعلا يا جماعة ترى ليس غريبا أن يكون هناك قوام ما يسمع عن الإسلام أنا كنت قبل تقريبا شهر خمسة عربي يعني قبل يمكن أربعة أشهر ذهبت إلى جنوب أفريقيا و كان اثنان من الزملاء الشاهد نزلنا وسط الطريق لحاجة فأصابنا مطر ونظرنا فإذا فيه كوفي شوب يعني مكان قهوة ودخلنا فيه مباشرة نتقي من المطر يعني عشر دقائق حتى يتوقف جلسنا فلابد تطلب شاي ولا إذا ما طلبت شاي طلعونك فقلنا لعطنا شاي فجاء الجرسون بالشاي فالتفت إليه قلت له ما اسمك قال أنا جاك قل جاك إيش ديانتك شاب يمكن عمره ثلاثين سنة تقريبا قلت ايش ديانتك قال من كريستيان أنا, انا نصراني قلت طيب هل سمعت عن شيء اسمه اسلام قال هو از من هو قلت اسلام قال نو لا قلت طيب تتوقع الاسلام ايش ماركت سيارة ولا اسم دولة ولا ماركة ملابس ولا اسم فيلم ولا اسم دين ايش تتوقع الاسلام والله يا جماعة هذا كلامي معه قلت له عطيت اختيارات تتوقع الاسلام ايش ماركة سيارة ولا ماركة ملابس ايش تتوقع اسلام هذا ايش فقال اظنه ماركة سيارة I think it's car اظنه ماركة سيارة يقول لي كذا قلت يعني عمرك ما بسوعت على الاسلام قال لا والله ما سمعت عن اسلام قلت له الاسلام دين أنت, أنت وين عايش أنت قال والله أنا عايش أنا عادي من متى تشتغل في هالمكان قال أنا أشتغل من خمس سنوات لكن أنا ما يهمني الأديان وأهم شيء أنا نصراني وبس لا يهمني غير ذا فهو لم يسمع عن شيء اسمه إسلام لم يسمع هذا شيء رأيته بعيني الشاهد أن أهل, أهل يقول ذهبنا نبحث في الإنترنت إسلام فإذا به دين ابحث ما هذا الدين فإذا هو دين إسلام صحيح الذي خلقنا لأجله فذهبنا إلى أقرب مركز إسلامي ودخلنا في الإسلام وها نحن جئنا حاجين الآن فالله تعالى قد يقدر أشياء أحيانا على الإسلام كما قال سبحانه وتعالى وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرة ربما أحيانا بعض الأشياء نحن نظنها يعني فيها نوع من المضرح الإسلام بينما هي في منفعة الإسلام وأنت لا تعلم طيب أخيرا ما هو المطلوب منا ما هي المجالات التي نستطيع نحن أن يعني أن أن نخدم الإسلام بها ما هي المجالات التي نستطيع أن نخدم الإسلام بها أيوة أحبها الكرام اليوم مع اتساع رقعة السفر ولقاءات الناس سواء في مجيء الكفار الى بلدان المسلمين او في ذهاب المسلمين الى بلدان الكفار او من خلال اتصالات الناس بعضهم ببعض من خلال الانترنت والاعلام وغير ذلك من الوسائل يستطيع الانسان لا اقول فقط ان يدعو الى الاسلام لا بل حتى المسلمين انفسهم يستطيع الانسان ان يصلحهم كم تعرف أن المسلمين تارك للصلاة ربما عاقل والديه ربما يشرب الخمر ربما ومع ذلك تستطيع أنك تؤثر فيه ويبقى هؤلاء مع عصيانهم مع وجود المعصية عندهم إلا أنه لا يزال عنده محبة للإسلام يعني حتى الكافر يعني عفوا حتى المسلم العاصي لا يزال عنده ولاء لهذا الدين ومحبة الأخيار لماذا نحن لا نعمل أيضا في هؤلاء من اللطائف كنت قبل فترة في أحد دول الخليج وكان عندي لقاء تلفزيوني متأخر وقته قليلا ورجعت متأخرا إلى الفندق أنتظر الأسانسير يفتح في الساعة يمكن وحدة بالليل تقريبا أنتظر الأسانسير يفتح فتح الأسانسير وخرج شاب هذا الشاب لابس من جينز جنز أزرق وقميص وقد تبول على نفسه كما يتبول الأطفال والواضح البول على ملابسه هو سكران شاب يمكن 23-24 سنة أنا أول ما خرجي بدخل الأسانسير وهو سكران يعني تعطيه محاضرة هو سكران فلما رأاني وقف كذا الأسانسير واهتز شوي بني قال الشيخ الشيخ العريفي قلت حنا متورطين بهالعقلة وابتلان الله بهالسكارة قلت إيه نعم قالوا والله واللهني أحبك في الله والله يجمعه يهتز ثم أقبل وضمني قبل رأسي قلت لا يقرب شيء ثاني غير الراس بس دام دام دعم دا دعم دا دا دا الله يسلم الشفايف بس من وقبل رأسي وسلم والله إني أحبك في الله والله يا أخي وهو سكران طبعا صح أنه إن منكر عظيم سكره لكن يا أخي يبقى في قلبه محبة للأخيار قلت بارك الله فيك جزاك الله خير الله قال والله انت عشى عندي الليلة قلت عاد فيه ليلة هذا بيذل الفجر الساعه واحدة قلت الله يكثر خيرك ويغني قال والله انت موت قلت الله يسلمك وين شب لي نشبه يا جماعة يعزم والله العظيم نتعشى عندي قلت يا اخي تعشى ايش بعدين ايش بتعشيني انستغرام طبعا ما قلت له هذا الكلام لكن في نفسي قلت بارك الله فيك الله يكثر خيرك انت عطني رقمك وانا اتصل بك قال لا لا هذه تصريفه عطني رقمك ألا أنت تتعشى عندي الآن؟ والله أثبع لك الآن ذبيحة وتتعشى المم حاولت جاهداً أن أخذ رقمه لا لأجل أن يتعشى عنده بكرة لكن لأجل أن نقيم مع حلاقي يعني. لأن الله تعالى أن يصلحه يعني. لكن المقصود أن هذا الشاب مع سكره ومع وقوع في كبيرة من أكبر الكبائر فيك النبي صلى الله عليه وسلم سماها أم الخبائث ويقول عليه الصلاة والسلام كما في مسردي أحمد من مات مدمن من خمر لقي الله كعبد وثن أعوذ بالله ومع ذلك انظر ما يقع في قلب من محبة الأخيار من أعظم المجالات لبصمة في الدين أن تشتغل في أمثال هؤلاء كم تعرف من تارك الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفره والشرك ترك الصلاة كما في مسند أحمد ويقول كما في صحيح مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركه فقد كفر طيب أنت ماذا فعلت لمن يتركون الصلاة ماذا فعلت ربما لمن يقعون في فواحش ماذا فعلت للشباب أو الفتيات أو الأخوات ماذا فعلنا الفتيات التي يقعن أحياناً في أنواع من المعاصي قامت علاقات محرمة والله تعالى يقول محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان الخد يعني العشق والعشيقه ويقول عز وجل محصنات غير مسافعات ولا متخذات أخدان يعني عش عشق وعشيقه ماذا فعلت لامثل هؤلاء لا نفهم أي والأخوة والأخوات لما نتكلم عن يعني الإسلام والعمل الإسلام أنه فقط دعوة كافر إلى الإسلام لا. لا تفهم مني هذا إنما الذي يريد أن تفهم أنك تعمل حتى في مناصحة المسلمين الذين ربما يقعون في أنواع من المعاصي في ردهم إلى الدين والله تعالى يقول سيتذكر من يخشى ذكر النفعة الذكرى سيتذكر من يخشى الإنسان كلما كان قريبا من الخشية صار تذكره أسرعا هذا مجال نصح المسلمين الأمر بالمعروف النهي عن المنكر من المجالات دعوة غير المسلمين دعوة غير المسلمين قبل يمكن ثلاثة أشهر كنت في في قطر وأردت أن أخرج عند عندي برنامج مع الناس بالليل وأسافر عادة الفجر مباشرة الساعة ست أطلع للمطار ففجر الأحد يعني فجئت عند الاستقبال في الفندق وأريد يعني سيارة أجرة تودين المطار قالوا هذا الرجل رجل أعمال كوري طالع للمطار أركبت وياسرة واحدة قلت يالله جئت وركبتنا وياه في الخلف مع الساق الساق كان أخ صومالي ابتسمت طبعا في البداية وتلطفت معه وهواري وأنا مبسوط أني التقيت بك وكيف حالك وأنت أين تعمل وكذا قال لي أنا والله أعمل في الجبال قلت من متى قال والله أنا في الجبال من 15 سنة الجبال عندنا في السعودية قلت ما اسمك؟ قال أنا كوري قلت ما اسمك؟ قال سي تو شو قل طيب يا سي تو شو مدام تشتغل في الجبال من خمسة عشر عاما الأخوة في الجبال عندهم مكتب دعوة جاليات من أنشط المكاتب حتى أنه أخذ المركز الأول على المكاتب في إحدى المسابقات يعني كيف؟ المفروض اسمك الآن محمد ولا عبد الله؟ قلت له أنا أضحك يعني فقال والله أنا أعلم والله هم قالوا لي مرارا لكني أنا ما همتني الأديان أنا همي البزنس الفلوس في فلوس أطيعك ما في فلوس قل طيب لن تخسر شيئا لما تدخل في الإسلام إيش اللي يمنعك أنك تسلم تكلمت مع كلام حول ذلك قلت أنت ماذا تعبد قال أنا ما أعبد شيء قلت بلا الكوريون يعبدون بوذا قال صحيح قلت بوذا ترى الصنم قال نعم قلت هذا الصنم لو أقبل إليه طير وتغوط عليه ولا بصقت عليه لا يدفع عن نفسه صح؟ قال نعم قلت كيف تعبده وترجو منه النفع والضر والمغفرة والرحمة وشفاء المريض و... ورد الغائب و... كيف تتقرب إلى صنم قال أنا أصلا غير مقتنع بهذا ثم قال لي تصدق قلت نعم قال أنا إذا يا أخي سبحان الله يا جماعة ترى كل إنسان مهما كبر أو صغر يبقى عنده حاجات نفسية وعواطف قال تصدق قلت نعم قال أنا إذا ضاق صدري وصار عندي مشاكل تدري ماذا أفعل قلت ماذا تفعل؟ قال أرفع بصري إلى السماء وأقول الله كريم ويذهب ما في صدري من هم قلت سبحان الله يعني وإذا ركبوا في الفوق دعوا الله مخلصين له الدين يعني إذا كان أنت مع كفرك وأنت لا تعبد الله قلت له ذلك قلت وأنت لا تعبد الله ولا توحده يذهب عنك هذا الهم فما بالك لو أنك عبدت الله ووحدته اللي خلقك وصورك. قلت طيب أنت مقتنع الآن بالإسلام قال والله أنا أحب الإسلام قلت طيب اتخذ القرار الآن الآن أدعوك إنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالها في التاكسي نعم في التاكسي الإسلام ما يشترط أنك تروح مسجد حتى تدخل بالإسلام ولا تروح وتغتسل وتعمل أشياء وتدفع فلوس أنت في التاكسي قال بهالسرعة قلت نعم القرار السريع لا يحتاج إلى إلى تفكير ولا إلى ولا إلى فترة تفكر ما دام قرار سريع نعم لو أقول لكم من يأخذ أر كلكم سترفعون أيديكم قرار صحيح كتاب سيأتيك ببناش إذا ما أعجبك أهدي لغيرك فكذلك هذا قرار صحيح لا لا يعاب عليك أنك تتخذه بسرعة قال يعني أقدر؟ قلت نعم تقدر قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله يا جماعة والرجل خافض رأسه طبعا من أنا لسه قاعد علمه فالأخ الصومالي فرحان كنت أتكلم معه انجليزي الكوري فالصومالي فاهم كل شيء فمشدة فرحة قال لي يا شيخ قل له بالنسبة للصلاة يجب عليه أن يصلي الآن وبدأ يعطي توجيهات قلت يا أخي أنا الشيخ ولا أنت الشيخ لا تخرب الرجال علينا خلنا نشتغل فيه بالهدوء شوي شوي هذا مثل ما ذكروا في صعيد مصر كان فيه راعي يعني أو, أو رجل فقير يعني حيلة في الدنيا أكرمكم الله حمار يؤجره يركب الناس عليه يؤجره يقول في يوم من الأيام أقبل سائح أمريكي وركب معه وركب فوق الحمار وهذا الإنسان البسيط يجر الحمار ويدور بهذا السائح يمشيه على الفدادين وعلى المزارع وعلى هل السائح مسكين أو أو الراعي هذا أو الفقير يتمنى أن يدعو هذا للإسلام بس ما في معلومات ولا في فالسائح يطقطق شوية عربي وهم يمشوا مروا على مسجد أذانه بصوت جميل فالسائح الأمريكي هذا أعجب وسأل المصري قال له إيش هالصوت؟ قال هذا صوت أذان قال والله جميل جدا أنا صراحة أشعر براحة شديدة وأنا أستمع إليه قال لي ما هو الإسلام كويس ليش ما تدخل في الإسلام؟ قال والله يا اخي انا انبسطت له الصوت يلا كيف ادخل قال قل اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله قال اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله ومشوا لما مشوا عشرين ثلاثين متر مروا على مسجد ثاني المؤذن اللي فيه صوت خشن وسيء و... و... ويعني يصفع اذنك فلما فل... مروا عليه المصري هذا مسك الحمار قال امشي يا حمار لا يكفر امشي يا حمار لا اكفر أخاف أخاف يرتد عن الدين بسبب الأذان الثاني. المقصود إن أحيانا بعض الناس يتحمس ولا يكون عنده يعني ربما معلومات يستطيع أن أن يقدمه. هذا هذا ثانيا ذكرت أولا أن الإنسان يحرص على أن يدعو إخوانه المسلمين المقصرين. الأمر الثاني أن يدعو أيضا الكفار عبر كتاب عبر شريط عبر إنترنت أو نحو ذلك. الأمر الثالث أن تسعى في تعليم الناس. يعني يا جماعة يوجد الآن أقام من المسلمين ربما لو تقول له يعني مثلا بعض العمال الذين يأتون من بعض بلدان المسلمين ولا يعرف الإسلام إلا السلام عليكم وعليكم السلام وربما يعرف الشهادتين وبعض الأحكام لو تقول له سمع لي سورة الفاتحة ربما لا يتقنها وهذا واقع ترى ما يعرف سورة الفاتحة ولا يعرف كيف, كيف يتكلم بها ربما بعضهم ما يعرف يقرأ ويكتب يكتب أساسا جاي من بعض البلاد التي يعني تنتشر فيها الأمية أنت ماذا فعلت لأجل التأثير في أمثال هؤلاء الذين يعني يحتاجون إلى من يعلمهم وينبغي أن تكون جريئا في مثل ذلك الأجل التأثير فيهم أخيرا من أعظم ما يحتاجه الإسلام اليوم الدعاء للمسلمين بالنصر والتمكين ما هو حظ المسلمين من دعائك نحن في كثير من الأحيان إذا مرض ولدنا إذا مرض ولد الإنسان أو أو أصابه مصيبة في ماله أو احتاج إلى شيء معين تجد أنه يشتغل بالدعاء اشتغالا تاما بينما لو تنظر ما هي مساحة الدعاء للإسلام والمسلمين في دعائك المسلمون الدعاة المعتقلون المجاهدون المعتقلون في عدد من البلدان ما هو حظهم من دعائك ما هو حظ المسلمين ال المضيق عليهم سواء في العراق أفغانستان فلسطين الصومال دارفور غيرها من البلدان ما هو حظهم من دعائك أيضا لما تدعو الله تعالى ما هو حظ المسلمين الضلال أيضا أشارب الخمر ينبغي الدعاء له بالهداية وتارك الصلاة ينبغي الدعاء له بالهدأ. ما هو حظ هؤلاء من دعائك الصادق الذي ربما أن الله تعالى يكشف به الضر عنهم بسبب دعوة دعوتها أنت لهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وياكم بما سمعنا أسأل الله تعالى أن ينفعني وياكم بما سمعنا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 اللهم إن نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا عقيما إلا ذرية صالحة الرزقته ولا تدعم بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه ولا تدعم بيننا ولا من أحبابنا من يبحث عن زواج أو وظيفة أو دراسة إلا يسرت له ذلك وأعنته علي يا من كان نعمل المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع يا حي يا قيوم اللهم انصر المسلمين وأصلح حوالهم في كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم كما جمعتنا في هذا المكان على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا نسألك ربنا تجمعنا يوم القيامة في جنتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله